الوحدة الثانية قيمي الدرس الأول الصداقة واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك مودة محبة وفاء صحبة صاحب صاحبة رفيق رفيق صديق صديقة